من الرجيم بسم الله من الصيط غامر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت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 أي صورة ما شاء ربك بك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم 113. يصلونها يوم الدين 114. وما هم عنها بغير كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عز ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب موقوف.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 وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفْثَارِ يَضْحَكُونَ على في ينظرون هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون سوردةً و سورة اللبئية ديسان هات مجأة إذا سورة الإنفطار بالليلا با إذا سماء انفطرت داسيكم مجأة عابنت هاي سورةً و سورة مكيئة waxay komitahay suuradii soo dagay in tie rasuulka uu ku nool walaa alayhi salaatu wasalaam makkah al-muqarramah ana waatayni hore u tilmaanay rasuulka markii madina labadaa balad uu ku noola maku ku dhashay afar sano markii uu والاوصلي عليه سلاطين مرقاة البحرية طبعا كسنة حرة أو ما كن ولا وجه شو دقية القرآن هي دا دا كه هي المفكرة مجاعة هنا صورة ضيف تاسي كمسهاي صورة آياتها دو واسع عليها طبعا كذي وهذا شيء مرقينه كابنو وصورة مكية صورة لها مكية جانا واحد كسر جيا وين أجاني دائما واحد كهذا الامر يثبت عن وتوحيدك رحداني يذا وحيد يا خصالذا قيامذا يا بعثي يا حشري يا جزها أرمها في صورها مكجع ثارتان يا من واتجعدي مكجع إنكنا قانع أرمها في ثابة نيسا حياجود وده الصور دي كهر ليس أي ليس هذا واحد ليس فهيك هذا ليس انقلاب نكون عياكم إنت قيامذا اللي جاري ساعده دليلة قدوم إيش دليلة اللبابين أيه الرماها سيتعوان أيش كل كي تعطى بثانا معلم ساعد دليلة وحيالها دعاء يجاب كأحييت المام أيش بتكأ ولا بقي قيب حبفوا أيش رعذو بارحياله قيب عسياله قال إيه حق يه رسول بيدي لبذا قيبوط إياه وحلو كذا الصورة ذوها دشوار كذا وحيك باللودي إن يأحمنها تعبتي قدومك الدنيا وما علمنا اليوحن مو قنايا الدنيا إما ألف وكوتها اللوجيا كان حرك أي حجدها ريمها صدق قدوما يا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انصرت وإذا البحار فوجرت وإذا القبور بعثرت ودني لا او أوذا دق قدوم صوحة والبصير اللوجيا قانك بدلمي أو باب أو وريد أو دادس أو مدى أو ولي خربه وحيث أولاً قد بطريقة سلمان إنسانك نعمة خبئة نعمية وإنت الله أبو ريب إنسانك الله قيمة بديه دون والبنوال لقيمة بديه حق أبو ريب دمارك اللقاء حدله وحق الله أبو ريب بشرة أغرح دقيه وإنه إمن دونت إسابه حبيل الله والتين والزيتون وطور سيننا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جوجيه على جوجية أمو قرح بلنباء إنسان كأبورني حتى نبنك لسيد اللوبة كرامي سورة الإسراء بين الكسر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وغزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله محمى شو مرابا قادية رعاية ملائكتو قادية مرعاية و جينكو قادية مرعاية و مخلوقك لمرعاية قولك اوحا ودي قادية رعاية و بدي جودة هادا قادية يوحا او بشرك اونا واح منملة وصدلناهم على كثيرين من خانا تطبيعه بان كانت لغاية بقاليه <سؤال> وابورده سين لغتيه و سيد هذا الكون لغاية الدنيا انسان كاو واييره و سيده وهي عوية مع النعمة بقسعته يا حق جيسنا وحاكس على قسي هذا بالآن إلهي سيدا يا ليبا إنسان كي قف إيه هذا الضواج بريقابل كي دعي ساعده لا أركبه قف إيه قلوع إيه حمان إيه عاطي النماء إيه مكروف إنسان كي سألقون ذا أن لأتقايا يا أيها ما غرك بحبك الفري الذي خلقك فشواك فعدلك تاسى سا إيمانيك وعيسو رد تامر كأول جذرتين كذا هذيء بلوجيلو ونعم هذه في عاصم نمل وابالماريا الله لا بس أيه إنسان الله في البحر يجيه مدي وحوي يكنت رول في يوم كرمها هل تلصاري أو واحد هل إن أين بيعمل إن عليكم لحافظين كرامن كاتبين يعلمون ما تفعلون تسوال إذا كذا البحر تكرنا وحوي أضل مرت يوم القيامو إن الأبرار لفِين نعيم وإن الفجار لفِين جحيم كانوا أبا الجدش الدبِي هوي بحدنا وقعتان قرط أن ترد يدين سان فريدين كنا إسائية قلّع عذب أبا الجدير إن وحاص أصلا يشين قديلا قرا يلا إلى نلايو ضبطه أن الله يذكر حساب ما يو كل كله ضبط قيود أذت قو قيسا من دونه أيش ورد تغاضي وحوك يا دقيم شيء إنعي الصورة يصيب إنعي الطابس يصيب إنعي طوص يصيب ماعلمتها قيامتها ومشاقة تأيرادها كل اللبون بونيوه تهويل لغو سميهي وما أدراك ما يومودي فما ما أدراك ما يومودي يا اللي يوم الله تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إجن الله كل إنعي ماعلمان كدوان تهي وان ماعلمتها وحل يشوكري كري وان إذنا إذكار وحوقا بان كري oo maanta waxa la weeyii adiga aad qabsay cid baan ku gaba-saba ci ay ku gaba-sabaa akoon naxdo qaraabani ma ku gaba-bato sikana ku gaba-bato waxa adiga khaag gabta cid ma ku dhameystirta laakiin maalintii ka duwan maalintan adduunka oo gaar ahanad yawma la tamliku nafsun lil nafs shay'an wal amru yawma li llah بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وهنا الصورة التي بالله باياه بسم الله اللهم يعيش عسك الشديد اللهم الرحمن نحديس جوده أدوما جيسا ودقرت له الرحيم المتقر أحانا إذنه إذا السماوه فضر إذا وقتك السماوه عركة إذا فضر السماوه أي دونزن كعبا كلا قوضو السماوه قاتك إلا يري فوقكم سبع شدادا قدراتي بنا لقوتو سالة يرفرجع البصرة هترا من فطور ثم نرجع البصرة كارتين ينقلب إليك البصر وخاصية ومحسين إذن كذلك يدخل إيا الدليل إيا الدلال إيا الدلال إيا الدلال أكو أرك تهسوك إذا باكم مدبان أي سمادي قيم بقلا بعد با دندن كاعيس وكالاقو أيسو إبر بحيس وصور جدون كيدوني دي با الخريبة إلا بابين أي إذا وقت هذا السماو إيرك إن فطرت أي دون دون كعذو يدلد اللي عذو كر وإذا وقتها الكواكب حججه سما الوجه رحية ما بروحية واحد واحد يقول للدلالية وركي على ماشي بهدي الوجه رحية بابادي ولا قد زي نسماء الدنيا نصابة صامرنى كل كأيدي واحد الوجه رحية وركي وإذا وقتها الكواكب حججه إمتصرت أي دغته وقلوب يدان وكله لمباين كأي ركى ياجوكلك كوروفريك ما قضنا مركوها رب أي صوتات وإذا وقتي البحار وبه تجيرا لا يشوف فروره واحد بضعة بضعة بضعة جودين يبدأ مذوي يبدأ هذه اللي يلا ماجيالك كذا كذا قبضن لا يسكوسي داية بيجود أو أنت لا يسكو فروره أو يحل بذا النقطان وبيهدى بعد هذي على عبسين أيها وليا أنت لاك بيجا لجود كل وإذا وقتي البحار وبه فالجيرة الله يصفرو الله يكذرو وإذا وقتي الغفور حوالها مغفرة بالعرجديه ويجودها كجري ما يكذب إلا خيره هذا والله استرني أي واحد العاصي ما هينه لكن قرث في حواله العرجديه ما يكذب جودها كجري جبده الله صدنه ندي بخاري ماشي إلا إن دول كيمات كجري وله كلك عيا إنسان كنا حساب كله لي أولنا واحد العاصي إنسان صار بين الصومار ماي ثم مات وفاقبره كل كارك جديج إنسان كيفا كوجري حساب كلا قدم بايسه أو آخر يوم الباء ديمان مركا إنسان لعشق جديه إشي كديبة الله صار عليها مركا إشي كديبة الله صاره بقول كله كفر حلا ماي وإذا وقتك الغبور حبالها مو صير بالعشق جديه أو جديه دبة الله صدقه أي علمد نفس الأركاب أو جان ما قدمد علمد نفسه نفس الأركاب أو ما قدمد وحيخر مرصتي وشر واخرد فدمد أسأل هر يا خير وآخرة أيدي ملقتين فدمد وحوي وح الإنسان كأوس ما يشر خير بمانك أصل لهور دق ياأولو جل سبت ما ياللبيبة وآخرة وح من ريوحه ياللبط فذير بين مشجني إلى تراه يتقدمد هو وح أوس ما يسي إيه آخرة وح قذار أوس ما وح اللود اللي هو جميع الأعمال ومعنوه وحوي أول عمله وآخر عمله نفس مركي كبر أيسي وهو قبرته وجدم بيسي وهذيل لا إله إلا الله و Muhammad رسول الله أنتم يري نفسك كبحري أو شهادة وجدم بيسي مجانك شيء وجرته مركب قان قارس طواني يسنج قارس مكلف نخذي عمل أوسما يحون يسنبكي وهو رئينا ما قدمت عمل أوسما يكيلون رئي وآخرك شيء وجدم بيسي ثابت خفة لكريش ما قدمت أنتم ولا وحش ما قدمت خليك waa akharka waxa kaliisa wixii u jideeyay oo looga dayday isagoo dugsiga quraanka haya hadoo dhintay oo kalka dugsiga la siwaday mid salaan waxaana wixii khayra masajidku dhisaa ilaa aad u dayay isagii oo dhintay kutubti uu waqfay eelkii uu qodon la siiyay neeraha uu lagasi fa ideesanaayo shar iyo khayr ba aakhiradudu inta aad duul maal iyo timayn u wasiloo kale kolkama qadmadu had ka dhigi qaraysaa inta walaal wuxuu sameeyay waa aakhirad ma waxeentuu isaga jireeyay adabule oday u aha sabab ay loo gabeeyday ee si socday gabdhiisa 20 Disembar labada subax hor digay alema يا أيها الإنسان ما غرّك بهبك الكريم هل كأنان يتوضيخوا كثير من روحنا ليس كأنانانا يا انت لو قلت لك إليه حدنا وحد ألا أقوك تسنتي إنسان يهو وإلهي كوي حسان فري وحدنا حداد سمفال سميسانة أبا القدسي أنا أقوك قبطي كبدا كسيني حداد عاسسانك ومجوجين يوكو عذابك إنه الله سهلته وكوك تسنته وكو ديهته دبا مريد ديسية باين تيسية دي عاسم تيسا أما هذا الذي سهلته يضبط هذا الذي سوقيمك لليه وهذا يضفون كيرا وحيدين لحيا أما هذا الشقيسة أما اكتش هذا هو هايال هذا دبا مريكا انتو إله هو حيا الكيري هذا دبا مريس انتو الله عن حيا الكيري هذا دريس قول كالسداء اللقاء كالسونت إذا وصاكه دقاليه أما القدسي عن كوشي كو عقابك رايي وعدام هذا انتظروا هينكاك وحيابا وحاديوكا بسنته ربي أسهلتي ومعاتيدي سيقفكي سينا كوقوفو ذادي خيرك يوحو كفرين كورا أصلها دا معاكو ردن لوي قولكا معاكو ردن لدي سيد عمر وحوه يري غراه غراه والله حمضه وجهل بغوه إنسانكا عقلي يرانتي سيعرى النمديس إيا الجاهل نمديسة ودبولينهاي أي ألككا ديسي قولنا وحيرا دين حلمه وكرمه إلها دلقات كيسا وإلها دلقاتي كي أدونك وهذا مركو قفي كوبات دامنك اللي مروجي لها بش انتواصل لها قولي لها ميالينة دلقاتك اللي هو كرمك إستقوا عاسية حدان واح كرابة اللي يالي ومركو إلها عاسي خاشي كاللغة قولي وصول نقول لها كل مركو دلقات اللي هو دلقاتي إيا ديق نوفي اللي يسقو دري مكتومي رحباها اللي ميال ألا والكاملات الاهديد با وحا عبانا الا ان لقوك تسومي لساح لدي لقال لا يحدى يوددوا الربا ادلوا الله الذي يلهي بشركي اللقوه لقوصوا باحي وما قدروا الله حق قدره الهما ايان قيمين من ايان قيمي؟ قال تعالى شدووخي لي ايها الانسان ما غرك محاكو كذيي وضقوك تسومتي بربك اذيك ربك الكريمي وانا أحد duwanaag badan yahay waa la dhowra waa la الله qolka allah wanaaga badan maxaad ugu kasoontay waxa way أما حلم jahli ba ku kadiyay adan xilmi iyo karp waxa weeye dhaqaalehii la daqaaleenayay iyo dulqaafkii lo dulqaato ibo ku si ka soomaa iyo lo seetad dereeyay alladi allah tee taswaaka kufayobeeyay oo curyanka dhigin marmaroorsane kufayobeeyay tawiya saalimanka dhigin misiman oo meel lahayn oo afiimaad goob oo haddana wali wa saad dalaka isna kala weeyneeyo hadii gacmahaaga لا بين دعوة إسلام، لا بين دعوة في أي صورة بدم تلك الجذهر ما مداينه كتاب شاء أبوه دون هذا يركبه كأس ميلي، صورة الله وعباده وتربط معها صورة كأس ميلي، عليه سدا كوي عليه وحاجو كتصون فيه، إلا جرهم ويدي، إيه منا جواب لي منا دون أيه كل عن اما وادكوني ميه جهلي ويالله ووكل سوهو اما وادلقاتي فيها دريسة يالله الذي الله خلقك كأبوري فسوى ككفايوبئي فأدرك ككتوسيئي اسوكا بيجي في أي صورة بدان تلك ادله ما من النقطة بشع ابو دون هذا حركبك كاس ميير حبنا هالله ها بالله يا الله في يا لط يا سات يا جير يا ذو يا حلي يا لعان نو سمان كار دقي الله وغلي وعي الله خلاص يتصوم وريان لييرينه هل رجعه كلا وريان اللى اللي هو كتصومه هل رجع دايو بل بل إيش كبر دا كتصومه دا أت كتصوم تل إيش كذبون وحابد بينه يسنبدينا هل وآخر إن لا بفراء باللجاري أول إلهاي لوك الصومي هذا سه آخر أن بل أرنت أهوري وحقدرتين وهي تكذبون أن بنيه إيشانوا بالدين أبى المرسي قيامات بين عشان كلا بل تكذبون ووقع ذا كرنا أنا يتهي شافيد لا إنه شعري سبب كله لك الصومي راح ويا آخر نغوط على خدي آخر نغوط على قشن يقف هو يران الآخر هو بدل كل كآخر نغوط على بل تكذبون وحد بنيه بالدين أبا المريكي قيامه لكن قلت لقال كورناره إذن دولفولة وإن عليكم كوركي النوحاء لحافظين ملائك إذن إلالين إيسوء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار برسولك يريد هبين يمال بإيسوكين بدلايا سورة الرعي وكوسو مرمي والليل قوي يريد ملائك تاسا إذن لجرت يحفظونه من أمر الله وإن عليكم كوركي لحافظين مرايك إذن إلالنا يسواها عمل يأثم يس إن إلالنا مرايك كرامه ونك بدنك هو واحد الماية أو قف قدامه وصل لعين كوكر دينا يا ماها وأقوى ونك بدنك الشرف له كاتبينا كوا قراي وحث ما يشيو بيقراي يعلمون الوحي مرايك يا جان ما تفعله حث ما ينجز حتى ما تفعل المضارب على قاعد ما فعلته waraa waxa soo maydii jiraha ba ما laakiin ma tafacalu wahaa samaydu untan iyagaana way og yihiin barabiley subxana malaaika ayada ee dadka la هذي منك إيه إسلام تيساء يقول مهيانا لبدا رخشو قلمون إياه وكتاق إياه ديران سمايا ديران مهيانا هل كأسي يجيوه قاك وحسنا يعلمون ما تفعله كل مدده أي مقايهين مدده أي مقايهين قارباب حمام غدهي ساكوهي ساكوهي ساكوهي وحي أي سمايا والله سعودان أهلاك فكنا يعلمون ما تفعله ودرينا وحل سمايا لكن ظلمنا وركي مجره وكراما يعلمون وحيه قانين ما تفعلونه واحد ثمين ايسان إن الابراء الله في النعيم لبدي هو اللون نقون هاي عرك فنكاسة ربه يري سبحانه لكن لا بو نقضيه بارريال الله مغلي ايه عاسيال الابدي ديدي لبدي كارك هوي بوده إن الابرهار بارريالك الله مغلي اي اوهو قانسمي اي امر ينهي الله كل حران قواص الله في النعيم <تصفيق> برواغاء لحسابه كريم قدعه أيكون شو غنيهينو برواقد جوكتاه أو أن لا تلمام يكرين نكيدا نعيم من بعدك قادنا إيشا حديث قط سأحب لكوير سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينه راد ولا أذن سماع ولا خطر على بشر القت وصدق الله إذا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملوا قل كإن يعمل تتكي المغلبة رياسها لفي النعيم فرواقية بل قدهد بيكسك نانا ايان وإن الفجارة عاسيال كاللديدينة لفي جحيم نار هو واحدة قدهد أي يكسك نانا يصلونها وحي نارتها جحيمة قريدونان يوم الديني إش أبا المارين تنمالين تهد أي بنيينة كلها بلتكة ديقونة بالدينة بي لها مالك أسأل لقينا يصلونها وحي تحيي مجالي الدوانان حداركم مجران بلان كي لكن عملك اي كنتك الهيان بيكا شقينيه يانو الكفر والمعصية تعبك الي بيهيان قولك النفطة قربك تراه إذا كان ايدي بيقالاو قدهايان يصلونها وحي قلي دوانان يوم الدين أبال مرمتا ماليمتازا قولك سعربي الها الدين لكي يحدانا وما هم عنها دغائبي مايش او الزوكتاء وما عاصيالكو اهان مايا انها الجحيمة حق هذا بغا اذينكو وكما قنادو وكتيجي مايا هذا المرض ان تجيبه اللي جيبية كل سواعبه سدينه وصافاتكو سومرني ثم إنا اللهم عليها لشوبا من حمين بيشبه لنا ايه سواعبه ثم إن مرجعهم حقه الى الجحيم يذا اللو سوا الله بايا وكلك هو واحد مضاسبة هذا كني كسوا عبايا هذا بغائبين فينا كل مكان مغناه اليوم هذا ينتزع عن تلا قيد كان لعون أيقيد بس كابوده ذو كبحه وزقومك والرب إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ذكبحلا يذي ما يقول كعونايا على شيء كبوحنايا وأي كوه مايا فلك أسيبجهه بنان كأصابع سوءا بايا يذي بنايا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم صلوها كأنه رؤوس سياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا منها مين ثم إن مرجعهم إلى الجحيم وما هم عنها بغائبين ثم غنا المياه وما أدراك محاكو أبيسين أيها ما يوم الدين أبال مارنت مارنت هذا وحأيته كلك يوم الدين لقيلة أفكال لغشي غويته لنتهي لكن من ما بعض بذكرتها كل يوم الليلة qoofay labatan sa hadinkii maalintii la isku darey bay yoom la isku yira kulka marka magaceed adna qasid oo yoomna yoomna ataqiime ama aad u qaataa fayl labatan sa ama aad u qaadata ما القصوه مرتين؟ يوم عصير الكافرين غير يصيره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنتين تقولك هاي يوم مارك اللي قوله يا هاي كونتن كون بوضيك ما أولون تقولك هاي سهرب إيادة المامو يري يوم مالي ويوم دينك اللي قوله شيقة يوم غيرك لو يوم مالي ويوم دينك لا تملك أين هناني نفس نفنة لنفس مدكرة شيئا واحدا لكيرا ده بعد النفي قد دعد تا عموي ان في المال لا تملك النفس نفس ما انا كرتو للنفس مثل كله شيء واحد ويا وحايته والامر لله هذا مالين تفوله إيسا الى كليه تا يسكه كل ك واخ ما ما جيره ما انتو لكن ما انتو ما جادوا هذا اللي و شيغايا مالك يابقر يكد يا اي يا وحق ابدا شكر مالك هذا عيسى ما فالكهدين لقوباري ماليمتوا إنه ماليه أبلا صحيح أحد كلانا لقوباري أحد تيها داري بك أحد شراء ماليمتوا باكو إيمانيس وبالو هيئنات غيامة دي أحد كلانا كعاريج حراء الشهداد بليوسي هو الأمر الصلاة دا يوم إذن ماليمتا لله يصدق حقوق عبداء وكلياتا أيها إسكالوا واحد جريني الأوران جريني سليمان بن عبد المالين. منك خليفة المسلمين بهاي ومسلمين مسلمين بان أيوم مروا ييلوا أحمد أحوها أبي حاجم الموزني اللي هو شيخ عالمه أجاري وحوه يرى وحببا ما نواجه الشيخي كارتا ما شأنه آياتين كان لقدم بطدن بين دونه يوح ألا أكتنوا يرى شاشو ويدي أرى شيخي بوينتو يرى بولاي وأمير المؤمنين باقي المسلمين تقول لن كلي جيبها مركعة مركعة الله أكثى واحد نويا هي آخر واحد مرن دون واحد منك شيء كرته علمي عن عرضك بطل هل كمل نوكا جواب كرته كل كاسويرها كل كاسوير محان مرن هنا كل, كل كاسوير عمل كأديك أدق بطل أنا ك كل مبريها بينك مالنتينه كل متجرب مرن بانقهرك عمل كأديك أدق بطل سو ما جري كرتي وانجران كرا القرآن كيسو بندق بوي كل كاسة كهريش المشهد مرن لاي لا يعمل كجوقة قرآنك كم شيء كشيء جاية مركاصون عند قوله تعالى إن الأبرار الله في النعيم وإِنَّ الْفُجَّارَ الَّذِينَ جَحِيمٌ هاد عمل كذا يجويه الله كودريه الله في النعيم ويا مصير عمل كذا عاصين ما الله في هل هالكاسات كيه ليس كل كاسو يري والوادي حسبت زير رحمه الله إلى شيء جايو هادي أنا جا أنباه النخض فاجر النار فإذا رحمت الله إذا منكن كل لك هاته الله سألية بل لكن كدان يقول هذا مركزه يري إن الله قريبة من المحسنين وينه قول هي ذا الرحمة ستا اواسعتها نوال بؤون إذا كذلك قلمة إذا إنت محسنين سيودة بها يوجير قال لك هاته أذيغا نفتها ذا الحسابة ذاكرة أرساء سورة ذا هاته دي صدقية سجيتنات مجا عدا سورة المتفقين ويل لل بيكو مقا عابلتا حي المتصفين تا سورة دان واه مكي وقال لغا يابا كتب تقاريني مديني كوشي اقان وقا يمرك عنا قوت الصوروديه اللي شو خلاف صنا مكي بها الخريطة اللي هو سورة مكيه آيات كيهدو وقال لئي يتوضن آياتو كي داي دا دا سورة دانو هادا شاي سورة مكيه كوالك هدف كيهدو يا ولجيب دادا واسيدي سيد كل ك أمور تجعل غيضة الإسلام فهذي كاب ليسة وحيق أبو طابطي دعوة كل إسلام نما ذهب بأوصاب بريخهاني إسلام نما ذي مركات كالأوجي إسلام نما ذاك هو جهاد إعراب إعانات كإسلام نما ذاك صميه كذا إذا عود أمهري ماده بايش ورد أدوش الكيسة وركاد وحيق باللوضي دجال أن حذن inaa يكون gaaday kuwa mudafisiin ka leeyay mudafisiin tuna waxa way waa dadka dadka ku dhaca beega muamalad ku dhaca dadka ku dhaca laba qolowar iyo gaashaan qaado reerko nabad xabad ka dilay ragal la yoolaa kacay iyo qolow ku dhacda muamalad oo intay ugu soo gabadeen أما la kala gadanaya أما wixii wax la miisaamaayaha noqdo ama wax la beegaayo ويقول لك كوا قرصون يكونوا قبضا معامرة قواة وحي سوردكو قبضا معدن بيتا وانا حدين بردت لها وحي في المانتة إني تاسيء صببتها آخر إنا لقبقى قي. حسابي يألوه الجوكسي بسنة عن على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخصرون ألا يظن أولئك أنهم ابعثون ليوم عظيم يوم يقول من الناس اللي في العالم كله هذا شيء هذا شيء كون أمريكا جذبت شيء وعك هذا شيء شقي ألف كون الذي أن هذا الفاجر كسر جينه فاجر إيو عاصي إيو كافر إيو شقي إيش كملوي فقصة واحد سورة شيء نتافسي شيء هذا جوز القيامة ويا الله يجيون النار الله كعينايو جاهزون إيه أفهمنا الله جدارايو كلا إن كتاب الله في سجين وما أدراك ما في كتاب مرغوم. ويل يومئذ للمكذبين فلك فهو حيبلك سيدي ماذا كينسي ذكر برياشا ألقب بقي ينعم ذا يبرواغذ كرامته يا شرفته من ذا يمرود على أركي الكل يهين وأنا تبع جو قرآنك كود قامه قرآنك إنه قرو هي لبذا ودهوي إنه كوكا الشيء هو تريض يا تريض كونه والله عبسينا يا إنك هكتو كونه والله هو فول لقول إيهي قولدها كدهيو إيادا سايمان دونتا إن الأبرار اللفين نعين على رائك ينظرون تعريف في وجوه النظرة معين إلى آخر الله ناليك وحي سورة وكاذا قيميك بدنكوك بقبايسي إيادا أولواتي قولة مرلوات في كواب نرشاك يسي أوت المانتاي قولد المجرمين تأه وقت لا إسلام كيديين تأصباي لبات هذا إيه عدادين تأي مؤمنين تكوهي حتى أغمرايا إنتا ليتوا الجديو ليس قندوبتوهوت ليس قطوسو أيها كبير إيه وحي للغو سمين جري. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يبحقوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم من قلبوا فاكين طبعا يدوحي سورة دكشة كيسي قيامة إلتكي لكرح روضي أرمتي قدونتي كوين لغو عيارييي للايها إيه وفوقك جناكو جيرا تريشة لها بالفرط وداود كوين عياري جري. وكل كوي وحكو عياري عاصيالك وعدابك كموحي الباب هذا النار الذي ينزل يفره لليه يورماشه كجب سكاعي فقبح وكل كاي الباب كي اوار دايع وكل كاي الباب قبل يتكسيني وكل كاي سلجلو لعيان كل كاي سيكو كا كا وصدق الله إذ يقول اليوم الذين آمنوا من الكفار يبحكون على الأرائك ينظرون خلقوا أنا وحوضت بمكت ففي الكواسر وحاو يحبع لك لقدان اياه كلك وحدي من بابدك اللي سينا اياه ايجا نوالك ده مستران اياه كنان كثير موجود المامي للمطففين كلك تطفيف كبا عيوام حيو ووحي امدى ايجا وحودي ماخ ماشي معاملته معاملته اللي هو باقي حبع لشيو سوى مقابلة سيين بسيين كلك حقه ده تطفيف ملئ هو ده مستران اياه لكن وحاو ايضاتك سينا بي... اياه وديدين اياه يهد ويل العلاف دروح على للمطف liebe كوى فضا الي او يا ال الذين كوى اذا تسموا هذا البيان الناس الفاتر فيما هذا البيان يستطيعون هذا ما يحسر به و الاء معين كان ان أدامهم الحدف والعصال بان الالالي لأنا أتمنه بiting كان ان يكون غير بان كل الناس صحصت لهم يمن المحرر لهم لا نوعي الي الحدف والعصال و اذا حباي دادك وحبه جايي اووذنوهم امي اوه ردنا ايان اوهو احلى ردنا اي اوهي او الميسان ساريان يخصرونه داما ايه دادك ويه هو سهره اقدران ملكا سهره بيري سبحانه ملكا وحاسلو قد ايه داي انا ايه ظنو موصا ملاينا اولئكا كوا دادك وحوذان ايه ايه ايه ندم استران ايه انهم والله صوب بحندوانا ايه يهين ليوم المالين قدهت عظيم منوي، وأنا مال مالك أثيوغرما يوما ما لينتا يقومون ناسودات كردنو استوى يا محل ليجتوا ضايع، اللي خبل عالمين اللي أجل خبل عالمين، وهم كرب كبير هاي ما ملا أولي، قال ليجت أجايا يوسف، قال له محكمة تعلم إيشا، استجع الله محكمة القاضية، تضرض إنه وحص تبيه، ورمى لينتا إني سوما يوغ، وعدوا غداً cid hadidku cadeeyey in نار qahmo minee oo النارو naaro in naarta ugu dambeeynaa nooc awl duhayna layeeyo oo qol sano u cadaabnaanayo isaga oo wax naar ka baxo jannada ugu dambeeyo wixii naarba aan la kulminatoo jannada inta iyo waaqaf laakiin wax naar galay waxa ka baxayo jannada ugu dambeeynaayo ama jannada wax galay naarmarku saalin لكن واحد عددوا ذلك اللجنين يا له بقيبوره قيبصهم ايو تغان واهو الرسول صلى عليه وسلم او يري يدخلون الجنه بدون حساب ولا عقه كل كي يري كو واينت ايرات دواتك ما رسولك صلى جاي كل تاسرته يكونلمان توي شي جاي او يري هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ولا يتطير وعلى ربهم يتوكل وكاشا يا يا رسول الله ibari ilaahay إنه ku waaygu dar الرسول كجيري yiri منهم antum minhum wa kujisa mid labad baad soo booday ana ugu dar sabab ka baa u ka soo yiri filfilada dheeran wax kolka ka rasuulku yiri wargada oo kaashaa ka hor mare halkaas lagu gowraay kolka waxaa wey qolo toos loo gashaa waa nooca kuwana قولك الله صوابه قوضيه قوله بإنه يكوك هذا أي حق نكود دم بايان قولك أمينك أمود دم بايان جهيلان اللي يرى وأمينك جاء الله يرى يسوسك وحلوه خلطه يا بالله بيو قولك الله إسكا إلا ليون وإن العذاب دروحة للمطفينك هو وددك وحي الذين كوا إذا قتالوا هدئ بايان على الناس كأصوات بايان يستفون دما يسترته وإذا كالوهم هدئ ددك وبيقا ايان أو وزنوهم أجد يخسرون لماذا؟ ألا يظنوا ما هو ملاينا أولئك القوة أنهم إيجا مبعوثونك والله سوف يحن دون إنيه ليوم في يوم ما لم ترهد مالك الصعظيم وين يوما مالنا يقوم الناس بشتاق دونه لحب العالمين أولا حبك إلها يمامول أي أهودي كلا إما كتاب الفجار كلا ينسأل ليه وليانسأل ليه لنو مسلم المسلم كيانوحي صلى الدعين وحقوق ده بني آدم كان لك دور صدو وإيان بشر وحبكوية لنا مخلوق يوصن وحقوقي لنا خالق وحقوقي لنا إسه سيدكا حقي سوحوكو دي سيهاي عفل لكن بني آدم صحيحة وبخيلة وهو إحيالك كده شأن بريكا مارنين إسه كان لالله دين على المفكادة ياهي حدير أدريل إسه قرره يوصن وحبكوية لنا بخيلة كان لك دور صدو حلق دور حقوق بني آدم إن كتاب الفجاري عا بوج بوغا لغوق عمل كوضا لا فيه سجين بوكو جرامي لغال شراء هو تجبر عذابات كوهو فيسو هوسكوطال بوغا س... سوضحي الله كل كاسا ربي يري سبحانه وما أدراك معاك وبيشينا يما سجين سجين كان عمل كوضا ووكويا لغولي يهي ورهي يهي كل ربي يري كتاب بوغوي مرغوم عمل كوضا لغودكي اوه كلمة مرغوم وحي كتسين cidow wax inta la qoray dagax laga dudusiyo kale ayaa wixii ay xumaan sameeyeen baan wax ka tirmaaya iyo wax babaa aya midna ay sameeyeen wax la iloobaayo ama tir tirmaaya ama babaa aya ma kulka mufasiriin dheerba rayib ay sii jin kale yihiin qaar meel bay ku sheegan qaarna buug bay ku sheegan oo kulka buugiba ماركا وحاوا يابوكا وحوضا لقوكورا ايه ماشا اللقاء ايه الجهنم سورة السعال انه قصو مرمي ان خيبانك ماشي هوسين اللقين ايه ايه ماركي اللقاء تلمانين مالهو سوباسطحي فيها هم والغاون وجرود وابليس اجمعون هل كاسا اللقين ايه وكا ماشا ساوحوضا جرامو وحوضنا الوحل با بايا ماه ان كتاب الفجان عاصيالكا بوغي اللغو قري عمل قوضة لفي فيه سيجين ماشا سيجين لغي لا قوضة هدوكيان وما كانت أما بوغي بها سيجين لغي لا اما ماشا اللغة بقى يا سيجين لغي لا حبسوا يميل باسود وما ادراك ماحاكو غي سينا يا ماسيجين وغي اي كلك اصار ربي رفتاب بوغوي مارقوم عمل قوضة اللغودة دجيو وصندقاك وين مارك عذاب دارا وحالا يومئذن مال انتا ربي درتي ليسو تاقى يوم يقوم وين علاف درون حاله يوما إذا ما أنت أبي الله يشجع أيه للمكذبينا قوة بيني ما أنت أيضا قوة حق بيني ما أنت أيضا بيني يا علاف درن قل يا وادي أرجي باله خواص أوصمنا له لسيت يكذبون بعناية بيوم الدين أضل ما أنت أبي بيننا أيه ووح أضل مرتا وما يكذب ما به في يوم الدين الا كل معتدل مثل الذين قد تلاوا حدودا قد بايا كل الذي بيننا يا, يا اثيم من جنب القلبان وإذا اذا تد هذه عليه دسيسا آياتنا لو اغريو قال ارنا يا اياتي او كو لها الصادق الاولي ذلك دماده شيء كوين كودي ويه يعني قيامة اللي بينيني يعني قرآن كاللدفيري يعني قرآن كأساطيري يأكاذيب شيء فأين تذهبون الواتين سو مرنين إنوا من الله كيميدي يهي ولذي او حسباء ان افكود او كيميدي ان فصاحي عدكر من اللي قبديم اياه عريستي او اللي يري هدين قرآن كان او يهي وحما ركلا كيميدي مخلوق سميهي بل وحونسكو ضياء ووحلى مدكينا واواوايين وارطمان آيادات كانوا هووايين هالآياد كانوا هووايين هو وحبا مركا يكيانوا هووايين يجيس الجبلة اوضاعي او او قاذه حتى واكي امانة ينينك اغمال عكا ايضا واقولها لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو كلام الانس ولا هو كلام البشر كل قصوت المامي او يري ان الله لحلاوة وين عليه لضلاوة وإن أعلاه لمغدق وَأَسْفَلَهُ مثمر وإنه يعلو ولا يعل عليه هو كلا كلا كل هذا يقول لك في القرآن هذا يقول لك في القرآن هذا يوم وما يكادق بين ما يبيه يوم الدينك إلا كل معتدن من عدوده يقول لي كل يوم باب بين من ذنب جليد بغن وإذا تطلع أهدي الله أغريو عليه آخريو قال أيات كي بورنا يا أصحاب الولين أكاذيب الولين بتكي هالريا كتر كتان كذيبوي كل كاس رب يري كلا وريان قران كاسلا أورن أنقي أمدل الذين كل كاس رب يري بل هذا كأيلاهين وضمت إخانا وحام مريري على قلوبهم إلى لا بيا الكذب دش هذا وحام مريري ما أي كانوا وحاجرين يكسبونك وشقيتو جفافتي أي جلايات أي قلبك وضم مريري وقفك مركو هاركا جارو مركا معروف جران ماي ومركا أوقو مانا ساق الله واركوه قولك أمر إلكان حديثة إيها رسولك النبو شاقي عليه السلاة والسلام وأقول رسولك لا إياهي دم دي قدسك جلايو أي اللاب ساقبسان إياه حدوسا قولك كتوبة كاني حدو كتوبة كانو أو توبة تعيحة كانو تبين من دمر الله سوف إيهيو اللي ق قلبك يوائفايا لكن هذا لغا توبات كيني انتي او سميه قفدا مال بيكودة جيشا قلبك ماركا مدمدوغا شو وريغو كلا برانو نقوانايا من ديكاش كلو نطايقو كلا او مدباتو نقوانايا حيركو ماركو لا يعرفو معروفا ولا يمكنو منكرا امركو بدلاني يحي داد موديسو حقنا او واناقا قلاقو اركايو قلاقو عنا او واناقو بابا وقلب يسيء دينته وأن وحجره نيمود كل كواهر على الله كما قالوا بل وحان مريريج على قلوبهم يجعل الله بياكل خوده دشياذا ماذا مريريج جنبي؟ أي كانوا وحان جريء يكتسبون قوة شرق يستوي هكذا مر كي جار عنك ولدنا بجاء إنسو قلب جواد مريريخ خيرك قوستا قلب جواد دينتو وحق يعمله أبا المرنا يأريه وعرب يري iyadaana waxa layska anaantay dambigan laga galeeyeen laga toobejin ba kalaadaan layd wariyay layeeyni markii hore dambiga ka dhawso macsuumiin ma jeedini markay nafya shaydaan idin mid jahaabiyaan idinna toobacuu mid jahaabi waxa way shaydaan ku markii dambi أذيغان القبى السابعية بكتي ومعاكو قبى سابق التوبات هدان تالي يلي وامحي إنهم عن ربهم يومي بالله معجبوث وحوية انت قياماتك يسالون عليهاي وربكو ووثولي اركب مايوحا اركب مايو قل كاتا رب يريك الله ياندم بيغالا قلن اون لكسبرن اون دمبقى دمبقى قوة ذنب جا أيك فبدن قلب جوزه ما ذنبه هي كتبه كيلوا عربهم خذ يوم مايزن مالهم تا يوم يقومون الناس لله بالعالمين لا إلا ماحد يجيبونه ولا جو ذاية الله أرك مايا هذا أرك محيو الله وأقو على عائلها يوم وعمر لها يوم وحاسة جن لها يوم ميت قال الشيخ جاري هل وين باكمو قناعي ما ku wikaan hadbiyeerkaya in dadina ahsuu xulme iyo ziyaad waa xagarta ku wakan caasiyalka ee dambiyalka ku dhintay toobadkeenu way ilaahu wuu xixijaabay laakiin kuwi toobad iyo iimaan ku dhintay waa kuwan يوما اذن ما لنسألة اولي ليسو طبايو لمحجوبونك ولا اوضايو ولا اسك ديرايو خطير رب اسك حجابي ثم إنهم لصالوا الجحيم جحيم واكينا صومرناي يدافرا لغا ساروق واحي ثم داباد قورت اللي اسك حجابي إنهم يقرد. لصالوا واحيي قلعيان الجحيم نارتي الجحيم اهي باي قلعي قورت بودها دان لقوه ابتداي فوقيسو سيدان لولحد لي اره وويلكي ثم جرت أينارت جواحي سكديبه يقال الله أرندونا هذا جحيم ابن أسأل كنت أفا هذا ابن سوجي سعابك سأل لديك يا كنت ما لهن جسندية عذابك تكذبونك وبيني أفسحه هذا أمانتم لا تقصرون ويدك القرآن كصحيح الأرنجيري نبيك إني وين أي وافل فلو صاحب الأرنجيري وعذابكم صحيح با لا تقصرون ما سمعرتان مياه إس تَصْبِرُوا ذلغاتا أَوْ لا تَصْبِرُوا سواهن عَلَيْكُمْ إنما تجّون ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حساب الحلماء الليذين فقاري إلي وحينك مهلا الليذين ممّاقي بنبنا الليذين مدل صارم قال الجحيم هيدين قواعدوا أما ذلغاتا أما بوغا وهذا الياب لم ثم الضبادين يقالوا وحال الله هذا عذابك كان الذي كيوي كنتم هدونك مركب جوتينبية عذابك تكذبونك وبنيو خلا وريان عذابك اللي ديني ورخلاك الدايو ثلاث وصاماها بيني ثاد المالي ميلا قار المالي واربينتا إي إيا حق هي إيا بابلك إيا جفك هلا خلا ورخلا الدايو خلّ إن كتاب الأفراد خلقي عاصيالك فاجرين تلاسوسكي بو قوضة باريالك بو قوضة ميشيال أراك قولك كالله مزائم توحى هو يوحيى لها كالله لوردنا يوحى كميدا هنا يقال ذو أورنجره أنك يمنونين توابكس في عناينا القيام ذا اللي سيغى يهدان تدنا أما اسكمد ماناك قولك أسأل لكالله والله مبارئ يفاجر اسكمد النقني واتين قصوا مرنى سورة الجازية أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم فاء ما alla hukmuka yudumi bayn badana oo qab daran wa fi suurati نجعل wahan kusoo marnay am naj'alul muttaqeen kal fujar ma waxay moodo inaan iska mid yeelayno kal mufsidina fil arl الغلب naj'alul muttaqeen kal fujar ma taqiy faajil baan oo is mid كمن كان فاسقًا لا يستود. كل كميشن كل هذا وحوي. والله يلسكم إذن نقولين باري يفاجي. حاجي اسكم إذن النقطان إن كتاب الأفجار باريالك بوج عم القدي البقرى لفي عللين. تدوب الأسمية جنبه بكسرية. عرش هوسي سيسي بيا الله. كون نسيجين موجودين. تدوب الأرض كهشةين. كنا حاجي جرا. تدوب الأسمو كشيل لفي عللين. بيا الله. حقاية عرشكو سيسوية لابوكو دي وما ادراك محاكو بيسينة يا ما عليون عليون ككل أبرارتا عملكو ديك إيا ماشا او يال لبدي خايفا خجرتا اما وماشي الله ديكي اما وابوكي عملك لغو كل كاسا رب يريد كتاب بوكو مرقوم سي ادق لوغو ديكي باريالك عملكو ديو لغدددسيو تيرن ايا بابا ايا ايلو يابي fal ka saar raba yiri subhanaa oo sharaf gaar ahaney qof gaan bariga oo gal amarkiis la ugu dhigay ee cabsiga hoos oo marka وتم وصافقات الصبر كسو لقبينى نفته مؤمنك انت الملائكه اللى دايره سو او سمى لا تجهد او الباب ده للفرو او اهل السماء هي شراك هيا ربي لو جاينايا ملائكه لهم باهرت اسي بشارينه صدب لو جاينايا صدب لو لو كتاب الابرار اللى في علينه ما خطنا جاكورة لغورفنا يوحوي يو. كنيبة بادية نبات جل بحسابي عذاب لبده بكلية كل كم لايفت مركز واحد لغور بجايا أركش مقربينه كل كي واحد لغورس ودي جال لقازيل لمحابلين مركز سال لقاضية يا. والجينا يابو كان ماشي عارشية كورسي جوه صورة يا أروح دينا زي ماذا يكوفه فيجا شن بره هالجمال هل كاش يكوفه فيجا جر كنا ماشي وانتقرب إلى الله واسعيو تبايلي خيرك اللود فرايح تاسع لوجو معمولين إن كتاب الأبراري بارياشبو قدر لفي الليين ملفرق جزهد أيوجي الله وما دراك معكوا ويسيني ما الليون واحد كتاب بوجوي مرقوم شاذك اللوج لقي عملك بارياشة يشد هو وحبوج أركه والله كسقادة نشهد دجا المقربون ملائك سألوه دو ولي ما ما هو مقربون كوا لوسي إنها الأفرار با رياشة الله هو دماغلج لسي نعيم برواقه جدي هيد على الأراعيكي كورسي جيبية كوركود بي ينظرون كدهوانا يوحي دونام هيقوا صريرة دول فولة اي اوحي اي دونام كدهوانا يوحي دونام هيصيدة عاطيالك اللو عذابايو على الأراعيكي صريرة كوركود اي ينظرون كدهوانا يوحي دونام كل كاسا رد بيير بيدان توديا جير كودات الممجد في وجوههم بريالك وجه هذا واحد كأقول صن نظرت نعين برواق هذا كتكين نعيدة برواق هذا كتكين نعيدة دي ديبات وجه هذا كعرا من إسأو بشراسة ياللبنان صا شكل هذا سو في وجوههم وجهالك هذا نظرت نعين برواق هذا يحني نعيدة نسخة ونوى الله ورهابيه من رحيق خمران نظيف وهو بشاء بشاة رحيق هو حاوه يوح لعب النوع اوه ونكسنو وقش ايه ميت النمار وحق عنصوا بيسي اما مسماعي هو شد صوصارتي وشان قور انتلا توجيه لقد يهب ان اتميه حاد لصعودة بشر باسميه حادي اتميه لصعودة اما عرمه اليك اجتاماه وحاوه يه من الرحمن الرحيم كثمت وكل كان نظيفه بارف كعدوي يُسقون أولى ورابية ما هي أسوي من رحيق خمر مضيفه حبك برشا مختوم الحميج عن من كربوجين كان يدوب الكل يلبون بعد دوال كربوجينا يا ختامه كبدا أخذن بيسانا مش كن بعرفون بوس وبهاشي معاهشي وحيكون دفعة يقولي كل كواحد ويالك يبى سال خالد نجاي واحد جايو مش كي لجيرا كل كامر كام مش كي عسال خالد كبان أياب بفأسوك عيسى يابل ومع أنك لا كور يا رجاء، فلك أنا أتكلم على الله إنك قد أخذ منك، فلك أسر أتكلم عيسى، فلك أسر كبر أقدام بيسى مع أنك ولدك في درستي ختامه كبر أقدام بيسى رائع، وختام الرائع، حبتك بس دي إلا عد باجي أن توجع أقدام بيسا نسكم برفون، فلك أسرة بيردي جبلة قاضي مومينته، وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون، وع وعيب بس كل لسان wa xutarta waxaan waxba ahayn ba iskool la isan ee waxa utarta mooyka uu kala dheereeyo ba xinimada lugu helay wax niman niga kala خيرك يا عبادي يا طاعضه هلا لك الرب كل كان ربي ومزاجه رقيق حلا ويرد كانه كل كان دخر بو بهنج بي معانو نغو دخرو نغو جنييو كل كان ربي ومزاجه رقيق وبرحيس من تصميم من بلغك كانه تصميم والعلمك هي في حق اينو اوو سومرني سلسبيل وكله sanow il magacido iyadana burqan isbiyan nadiifa ومع maanka ka botay taasaa lagu daqrayo iyada marka iyada marka tasnimka dadkii laba darajo muqarraboon iyo waxy الله yihiin أما ba riyalku waxba lagu barxa ama muqarradinta tasnimka naftiisa aad baa yahay filaa hadana loo sii kala deeri وهذا كان مقنوصاً إتلاهي أولاً قبضاً بإيه اللابطة وضوحيه لها حنقلتاك يا مهاشرة وربه لسبحانك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سر متقابل، هذا أنا أدى اللوكالة الرأيه بل عديداً أراك ومزاجه فحيق وحل مبارحه من تصميم كليق السعونة يمجي إيسا تصميم لأيكو الرأيه تصميم سلامك جاي قيلة لأيكو الرأيوي كلكم مدوشاك إيمان إي وياب لوي مركز ارده يريع في عين نزل خافي باقلقوا لسبيه ال يشرب اي عبانه بها ايشه تصميم لجيلا ايضا وحا لقوبة حينو كل جيلا وحا قارن موعدة المقرب المقرب قل فاقو لدي وحا قدبو قارنه تاو مركز ابرار اي مقربون كالقرب اذا سابقون كانوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كل بارياش واصحاب اليمين مقربين تنصابقون كل يا أبو بكر لا ترتميك راي أبو بكر يا الله ترتميك رايي عليه الربا والرحمة بذكي لك وسدي رسولك نفيا ما لوحينا يهين ديبي وحو البسميي لما ترتميك رايي كل مقربين تنو عود والرسول كسبق ولده لك وسدي ايه حق الله فافزة ايه النفي يمال بالرسول كاودي بتا كبا كوبها باليه كعيد يمون حنوي ايه قولا انتي دولة نماء ايسو قان هادر انك قال لا ايه دولة نماء ايه اللا اينوك اينو حسن لانه ايه هل به اللا اينو بسليب اينو حويلانه ايه ايه خذي طولك ايدي اوبكا بحنا مالباطن كذا مقربون عينا ال يشربوا عبد بها ايشا وحاق قارها نوعب المقربون كل ويو ان الذين اجر مجرمين فتن وعاصيال في مسجور الوعي مؤمنين سكوها هي نارك سبب سأي آيات قتلى متكوها نور لكن ما أنت نواصيدي ما أنت نواصيدي او هل كيبي عرنت تاعنت هاي هدا صوت كت إل لغيرة ورا إسلام دنا بالنفس يذكر هدا المال كي في مدن وقر مع النصان إستانو حدا شلاب يسام أو زي أورديان أما ما في كمركل ما قلق غير ديسه ورياسوناش كمدي هدا يدوه واقعي كل كاسهر رب يه رب inna allatheena wa'adna ajrimu dhanbiyada wa waylaystai kaanu waxay ahaaan jireen min allatheena ku wi aamano haqqa rumeyaybay yaa xakuuna ku qosqosli jireen abii jahil iyo rag la mida oo madaxdi qureesha ayaa koox mu'miniina oo sidii ay u horayay Rabbiyallahu annahum ayay soo aqmareen halkaasay inta la qoslay إنه وحفا قاعدتكوجرين بها الأركيا ولا قاعدتكوه إذا كانوا برافون يقولوا انت الليكو صغير بي يا أقر كلا سوري ييس أصلا صومرت بي كل كاسا كوهات اللي تليتة دين تكسر بين يا اللي لقد جاءكو ملوكو الأرض وربق رجع ديكس وكوه كسعنا يا ما كل كاسا الله قصقص لي كل ربي إن الذين وحا أجموا الدنبيا دواه ويليكتة كانوا وحي أهانجرين من الذين كوه آمنوا حق الرميي يلحكو وإذا مروا هذين مؤمنين ثم ران بهم مجرمين ت يتغامزون في زيد الجيليسو الجبين جلال والله يسوس هيا كل كذا ما عرف كبرجنت واسأل الله جينا يدان أما إن إيش على الله هيا أما فريج قربها لأنه هيا كل كا يجنا واللقد دورا هيا والله أراكينا هيا كل كذا الله يسوي الجبين هيا كل كا الجبش حلال ما يسو الله يسوي الجبين دهونك الله يسوكوس فيها دقت الله ولا الحلال ما وإذا مر ها داي مران مؤمنينتا بثم مجرمينتا يتغاد نزيونه ويسوه الجبنجرين وإذا انقلبوا ها داي مجرمين تلابطان إلى أهلهم أقلبوا وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا فاكين ايغا هو واحد مؤمنين تقول راحي سنعي وددك وحاقوقي من بدنا اللوجة اليهاي متك اري اذا قيلة انتباع اللي قولنا من دانان سنعي او اللي قول سرعة لنا ايغا والهبلنا محويني والهبلنا محويني فاكي هنا قرون ايغ ونبات ذي عداد ذي أفلك عدد ذي حقراد مؤمنين إلا قيشتين اسكوا أمان أيها أما فاكيني وكرا حيثن أيها لبات ذي مؤمنين تايا بلوو دمع سنة وإذا انقلبوا هده المجرمين تلابتان إلى أهلهم أقلبوا بي حاسس قوضة انقلبوا إلا بنا أيها فاكين أيها وكرا حيثن أيها فاكين أيها اسكوا ليها بل واسكوا ما هذين وإذا رأوا هؤلاء مجرمين في أركانهم مؤمنين ت قالوا مجرمين وعليهم إن هؤلاء كوعلام ما رئيس إلا الضالون وكوابديورين كويررها خلافاي يا أبياسك اللحدي يهديها دغن كجبيي وإذا رأوهم فاو هؤلاء أركان مجرمين أركان قالوا على kul ka saar rabbi wuxuu ku dhalinlay oo yaa faqad oo ka dhigay taasii fududay nimawl waxa annigu xaqtay oo muuminiinta dhowra oo inay hagaagsan yihiin iyo inay halaysan yihiin kala sheega oo saal yeela yahoxa u diru waxa ku yiri wax markaa saar rabbi yiri subhana wama ursulu mujriminta lama dirin إنه درت إلى ماك وهذا يحاجسينه المؤمنين، وهذا يحاجسينه سبب ما كوشوا كله معش قد أو كليج يا أدرى و كل كوا إلى دخلنا عودا ديو واحد لجود دري أو حكا خصين أو حكا قلين إن الدفن نجل ليسو هذا قد دني محمر هذا نمشى وكم لقطة إذا بدخلنا عودا البيو وما أرسلوا الله ما دري عليهم المؤمنين تدشوا ذحافذين هنا إلى يا أنت وأنت أدمك كن عزي أنت قال تعالى فاليوم ما انت ما انت أبعتمه. ويوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم ما انت ذاتا وضطك رب يوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم ما انت الذين اخيارت امنوا حقا جميعيبا من الكفار قالذي يلعفون كقفلاي وواتا انو فصيبنا اميري البابيان تلافر ورماشا كجر تاكتا قال ليرا لامركي قضاه الى ذا الباب كان لقوح رهدها dal duglo dhaambay ku qoslaayey iyo abaadan eegii waayey limiga boqorrimay ku sheegayey ee sharaf iyo dadnimada sheeganaayeen oo sidoo ay ku dhawaaqayay caala kolkasta ay ku qoslaayeen iyaguna kal yawman mantha alladina khiyar ta amanu من rumaysayba min al kufar ku wigaarobay in xukun ku qoslaayey oo markay wa su'al khalafu wal kufaru gaaladi malabal mariyay ma malugu abal mariyay ay kaanu ahaan jireen yafcaduuna kuw soo sameeyo ma malugu abal mariy ay ilaahay in lugu abal mariy ba xabaal abal kod in far أي كانوا إيقبأ الدين كهاجرين يفعلون قوة صنعية والله سبحانه وتعالى أعلم <تصفيق>